ومن النخل من طلعها قنوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون